لأ لآية القرآن. الله الحمد لله رب العالمين. بكتاب ابراهيم انه يا ابتي متى ما يسمع ولا يقصر ولا يغني عنك Yeah. Ik heb een